الذين ظلموا أزواجهن وما كانوا يعبدون من دون الله فهذوهم إلى صراط وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تنصرون بلهم اليوم مستسلمون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 وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم قَالَ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون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 فساهم فكان من المدحاضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلو أنه كان من المسبحين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعرائى وهو سقيم،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 وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون